122. من الله الرحمن الرحيم 123. إذا السماء شفقت وأذنت لربها وحفقت 124. وإلى الأرض مدت وألقت 117. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحفقت 118. يا بِلا رَبِّكَ كَذَحَمْ فَمَا لِقِي بَأَمَّ مَنْ كُتِبَ فِي 111. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا كَمَا فِي اَذِلِّ مَصْطُورَا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن قُلْ لَنْ يَصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا 117. فما لهم لا يؤمنون 118. وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون 119. بل الذين كفروا ما ينون فبشرم بعاب